وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان مسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكر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 قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ظَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَاغَ الْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ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 قَوْلٌ بَاطِلٌ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَالِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ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 جنة عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريةهم والملائكة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار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 أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جميعا وَلَا يَزَانُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَلَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ بَعْدُ اللَّهِ ان الله لا يخلف الميعاد ولن قضى زينب الرسل من قبل كف امنيت للذين كفر ثم اخذتهم فكيف كان عقاب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 بنزين للذين كفروا مكرهم صدوا عن السبيل وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابٌ أَخِيرَةً شَقٌّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ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 وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَيِنِ ٱتَّبَعَتْ أَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ مَا جَآءَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ مَا لك مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا عَمَّا